بوك تو اللي سكس ثمانية وخمسون ثمانية أجزاء الجسم أجزاء الجسم بر أدام رسمي أرسم رجلاً أرسم رجلا أنجي كفصن الرأس أولا الرأس أولا أدام شبك صبار الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة ستشلار جزك ميور الشعر لا يراه أحد الشعر لا يراه أحد. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. السرة تجذك ميور. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Gözleri ve ağızı çiziyorum. Ersümül aynayn vel fem. Ersüm el Adam dans ediyor ve gülüyor. Errejülü yarkusu ve yadhak. Errejül yarkus ve Adamın uzun bir burnu var. له أنف طويل الرجل له أنف طويل إلنده وار هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه دا بير شال وار هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق كش وهوى صوق الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد كولار كوветلي الذراعان قويتان الذراعان قبطان بَجَكْلَارِ دَ قُوّتْلِي أَسْقَانِي أَيْضًا قَوِيَّتَان الْسَاقَان أَيْضًا قُبْتَان آدَمْ كَارْدَان الرَّجُلُ مَصْنُوعٌ مِنْ الثَّلْجِ الرَّجُلُ مَصْنُوعٌ مِنْ الثَّلْجِ بَانْتَالُونُو وَبَالْتُوسُو يُوك هو لا يرتدي بنطالاً بنطالاً ولا معطفاً هو لا يرتدي بنطالاً ولا معطفاً أما آدم شميور. لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان أبير هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج